الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أَضَلَّ الله اعمالهم آمَنُوا امنوا وعملوا وَآمَنُوا وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا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 نتعرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض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 inna allaha yadkhulu alladhina amanu wa amilussalihati jannatin tajri min tahtiha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 カラ laهُ ச uعمله watttaබ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 فأََّا لهُم إذَا جَأَتهُمْ ذِكْرىهُم فَعَلَم أنهُ لَا إلَه إِللاَّ اللهَّهُ وَاستَوفِر لِذَ بِك وَاسْتَوْفِ لِدًا بِكَ وَلِمُؤْمنينَ وَمُؤمِنَ واللَّهُ يَعلملَمُ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 innalladhina kafarū wa saddū 'an sabīlillāhi wa shāqqa rasūlan min ba'di mā tabayyana lahum al وَرَسُولٌ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُم ۗ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ ماتوا وهم كفار you ثم مات وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم والله معكم ولين يرىكم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب وله واذا تؤمن وتتقوا ياتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكموها فيحكم تبخلوا ويخرج اضغانكم ها انتم ها تدونَ للتُ فِقُم تدعوونَ للتفِقُ فيِي سَب اللههِ فَمكُم يبَخَلْ وَمَ يَبَخَلْفَإِ ماَا يبخَلُ عن نَفْسِهِ واللههُ غَن وَآاتُمُ الْ